بسم الله الرحمن الرحيم أفوى القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد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 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّا عِلٌّ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ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 يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلِمْتَلَئَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ أَلَمْتَلَئَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيق من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود